يا نبي الله يا رسول الله ذكرك في الأرواح بدر تلألأ يا حبيب الله يا شفيع الخلق حبك في القلوب نهرا تتفق بالأبياد أشرقت يا طه كفجر مني يا سراج الحق في ليل عسير كل قلب بالهوى قد انجلى حين ذكر اسمك في الروح عداد يا شفيع الناس يا سر البقاء حبك الإيمان فينا لا فيك قد طابت دعوة اللبتال يا رسول الله يا درب الوصال كل يوم أن سر في الفؤاد ya Muhammad Rحمة'un Falk Al-Abad Ya Nabi Allah Ya Rasul Allah Vekrek FIy Al-Araha Fadun Tala Al-Aha Ya Habib Allah Ya Şafi'a Al-Khalq Habke FIy al al al Ya Ya يا شفيع يوم حشر العالم وجهك الوطاء نور لا يغي ذكوك العطر شفاء للقريب أنت يا طاح حياة العاشق وبكرمك أنت السخري كل ما ضاقت بناتار العمل جاء صوتك في القلوب كالغزل أنت يا سيدنا باب الأداب حبك الفدوص يجري مبتدا يا نبي الله يا رسول الله ذكرك في الأواحى بدرونت الأل يا حبيبي الله يا شفي الخلق حبك في القلوب هما يا وسيط الصالحين يا شفيع يوم لا يغيب فك كلويت وجهه وللقريب انت يا طه العاشق وبك رمت انت عصي جاء صوتك في قلوبك الغزل أنت يا سيدنا باب الغدى حبك الفتأس يجري مبتدى أوه.